بالامس كنا نودع شهر رمضان فسلام عليك يا رمضان كان نهارك صياما وليلك قراءه وقياما اتراك يا رمضان تعود تعود بعدها علينا او تدركنا المنون فلا تؤول الينا مصابيحنا فيك مشهوره مساجدنا فيك معموره فالان تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح فالحمد لله اولا واخرا ايها الاخوه في دين الله ان الله تبارك وتعالى يعبد في كل مكان وزمان وان العبد المنيب لربه هو الذي لا ينقطع عن الاتصال بخالقه كيف لا وهو الذي يمدّه بالرزق والحياه قال الله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب قد يظن بعض الناس ان انتهاء شهر رمضان فيه شيء من الراحه لهم وان لم يصرحوا بهذا لانهم في رمضان صار كثير من اوقاتهم في طاعه وشغل من اجل الله فنقول لهؤلاء الباحثين عن الراحه اتعرفون ما الراحه وما معناها في ميزان العقلاء الحكماء يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى طلب الراحه في الدنيا لا يصلح لاهل المروات وقيل للامام احمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحه فقال عندنا ياتي العيد كلا قال عند اول قدم يضعها في الجنه ايها الاخ المسلم عليك ان تجاهد نفسك فلا يمر عليك يوم الا وقد عملت من الصالحات ما يزيد ايمانك نفل صلاه او نفل صوم او صدقه امر بمعروف نهي عن منكر نصيحه لمحتاج زياره مريض تشيع تشيع جنازه ذكر وتسبيح صلة رحم احسان الى الناس دعوه الى الله دعاء لك وللمسلمين كلمه طيبه ادخال سرور على مسلم كف الشر والاذى عن الاخرين يقول ابراهيم الشربي رحمه الله عن الامام احمد لقد صحبته 20 سنه صيفا وشتاءا بردا وحرا ليلا ونهارا فما لقيته في يوم الا وهو زائد عليه بالامس هذا هو الفن وقال حماد بن سلمة ما اتينا سليمان التيمي في ساعة ما اتينا سليمان التيميه في ساعة يطاع الله فيها الا وجدناه مطيعا ان كان في ساعة صلاه وجدناه مصليا وان لم تكن ساعة صلاه وجدناه اما متوضئا او عائدا مريضا او مشيعا لجنازه او قائدا في المسجد وكنا نرى انه لا يحسن ان يعصي الله كنا نرى انه لا يحسن ان يعصي الله سبحان الله ما ابر هذه القلوب ايها الاخوه المسلمون ان من الظواهر التي يجب ان نقف معها وقفه متامل متفكر ظاهره انواء المطر في هذا العام وفي العام الماضي ونحن المسلمين نقرا قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض استسقى المسلمون عدة مرات فلم يمطروا فيا ترى ما السر ان صلاة الاستسقاء ذل ذل وندم وانكسار واستغفار وتوبة لكن الواقع يقول ان كثيرا من المسلمين لا يفهمون من الاستغفار الا انه مجرد لفظ ان صلاه الاستسقاء يجب ان يعقبها ما يصدقها وهو التحول من حال المعصيه الى حال الطاعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الشريفتين يستسقي فلا يحطهما الا وقد نشا السحاب وسالت الاوديه والشعاب لانها قلوب صدقت مع الله يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ايها الاخوه في الله اننا نرى عده مرات كيف يتجمع السحاب حتى اذا اوشك ان ينزل المطر صعدت المعاصي ففرقت السحاب وانا لله وانا اليه راجعون ايتها المراه المسلمه ان لك دورا عظيما في اصلاح ما فسد من حال امتك ولكن متى انه اذا صرت عالمه بوظيفتك التي ارادها الله لك لا غير الله وهي خيره الله لك قال صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت ايتها المسلمه اياك ان تكوني اللبنه الناقصه التي يدخل منها اعداء المله الى البناء الاسلامي فيعيثون فيه فسادا لقد طال العجب من بعض نساء المسلمين الا يصر ند صار بعضهن تظهر عدم الرضا باحكام الشرع الخاصه بها كالحجاب مثلا وبعض احكام اللباس واحكام الاختلاط بالرجال والتوسع معهم من غير ضروره فهل هن اعلم بمصلحتهن من الله وهو خالقهن انتم اعلم ام الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ان احكام شرع الله قائمه كلها على مصالح العباد على كل امراه تريد النجاة لنفسها ان تكون سدا منيعا امام ارضاب الفساد والافساد لا كثرهم الله نسال الله ان يقطع دابرهم لا كثرهم الله حتى تكون المراه المسلمه من ضمن المجاهدين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 وجسد الامه الاسلاميه ينزف دما ينزف دما في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وغيرها من اماكن الذل والاستضعاف ويا ليت هذا الدم كان قيمه العزه التي افتقدناها لكنه دم مصحوب بالهوان وان ما يقوم به الروس الجبناء في جمهوريه الشيشان المسلمه ما كان لهم والله ان يفعلوا ذلك الا لانهم علموا ان عباد الصليب في كل العالم لن يقولوا لهم لا ولانهم علموا ان الاسلام ليس له رجال يدافعون عنه القصف اكذب انباء من الكتب في هوله المكر بالاسلام في رهب خبث العداوه بل مكر المقاصد فيه بقائهن دوام الشك والريب والكفر في زمن الاجرام ابصره يقنن الظلم بالارهاب والقضب تصف ولكن في طياته لعذا يغني عن الشجب او يغني عن الخطب قصف وقيمته ارواح اخوتنا فيه العداوة والاسفاف بالادب يا ايها الروس يا ايها الروس والشيشان تلعنكم والقتل في مثلكم من افضل القرب يا ايها الروس في التاريخ امثلة حاكيتموها فكان العود بالعضب اتبع النين كفوا عن تعنتكم فلن يغير نباح كلب بالسحب قتل ونسف وتشريد وتصفيه وعالم اليوم بين اللهو والطرب ارض في مجلس الخوف ضاع الامن واندثرت مزاعم العدل بين الغرب والعرب شيشان ان لكم ربا سينصركم فاستمسكوا بالكتاب الحق عن كتبي نعم لنا الله ما ردت مقاصدنا وردد خزي جيش الروس في ثببي نعم لنا الله والقران قائدنا به بلغنا العلى من سالف الحقد نعم لنا الله يكفينا وينصرنا اذا قتلنا وشردنا بلا سبب ذلا رايناه ذلا ذلا رايناه لما غاب معتصم واسدل التراب فوق الاسد والنجب لقد تولى زمان كان قائدنا سيفا من الله لا سيفا من الخشب قد ينصر الله مظلوما بغالمه فربما يغفر المكروب الغلبي الحمد لله الحمد لله لا ظلم يدوم ولا ندعو سوا خارج المكروه والكرب ايها الاخوه في الله ان ازمه الامه الاسلاميه ليست ذات طرف واحد انها ازمه ذات شعب مختلفه يجمع ستاه هذه الشعب ترك الامه لمصدر عزها وكرامتها ونسيانها ربها الذي انساها نفسها. اتظنون يا عباد الله ان الله ينصر امه توالي اعدائها اتظنون ان الله ينصر امه استبدلت الجهاد في سبيل الله بالايغال في التفاهات من فن وعفن ورقص وفساد ان نصر الله لهذه الامه مرتبط, مرتبط بانتصارها على نفسها وعلى شيطانها ونصرها لدينها يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم لقد مرت بالامه الاسلاميه في العقد في العقد الماضي احداث جسامه احداث جسامه لكنها صارت لا تذكر الا على سبيل التاريخ فاين الاعتبار اين التبصر اين اخذ العبر اننا والله نعود بالله ان نكون ممن قال الله عنهم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون نسال الله العافيه اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغطور الرحيم اللهم اعزا الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اننا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تنصر اخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان في شيشان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم منزل الكتاب هازم الاحزاب مجري السحاب اللهم اهزم الرؤساء الظالمين اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اللهم انزل عليهم عذابك ورجزك الى الحق اللهم صاعقه كصاعقه اللهم arina feehim ma taqarr bi a'yun al mu'minin Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma aslih ahwal al muslimin fi mashariq al ard wa magharibiha wa ruddhum ilayka raddan jamilan ya rahim ya wadud Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta anta al ghani wa nahnu al fuqara Allahumma asqina al ghayth wa la taj'alna min al qaniteen Allahumma asqina al ghayth wa la taj'alna min al qaniteen Allahumma لا أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين